أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله باطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة رسلا أولي أجنحة متنى وثلاث وارباع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 وهو العزيز الحكيم يا أيها الناس قرو نعمت الله عليكم هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو فأننا نعبده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 فلا تضرنكم الحياة الدنيا ولا يضرنكم بالله الغرور إن الشيطان لكم عدو فاستخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعيد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 فَإِنَّ اللَّهَ يُظِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ فَلَا تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَتَّى رَأَتْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَصْنَعُ وَاللَّهُ الَّذِي أَرْسَلَ الْجِحَافَ تُفِيرُ زَحَافًا فَذُقْنَاهُ إِلَى ذَلِكِ مَيِّتٍ فَأَحْيَيْنَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا كَذَلِكَ النُّشُورُ مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعِزَّةَ فَبِنَ اللهِ الْعِزَّةُ جَمِيعًا إليه يصعد الكريم الطيب والعمل الصالح يرفعه والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو يبون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 في كتاب إن ذلك على الله يسير وما يستوي البحران هذا عزب فرات ساسر منطريا وتستخرجون وتستخرجون حية تلبسونها وترى الفلك فيه مواخر لتبتعوا من طبه ولعلكم تشكون يونج الليل في النهار ويونج Ina harfi alaih, wadzqar al-shamsa wal-qamar kullu yajri li ajrim muzama. Zalikum Allah rabbukum lahul mulk, wal-ladin tada'oon min dunihi ma yablqoon 129. ويصمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير يا أيها الناس أنتم الفقراء غني الحميد إن يشأ يذهبكم ويأتي بغلق جديد وما ذلك على الله بعزيز ولا تذر وازرة وزر أخرى وَإِن تَدْعُمُ الطَّلَّةُ إِلَٰهًا لَّهَا لَا يُحْمَلُ مِنْهُ شَيْءٌ لَّا يُحْمَلُ مِنْهُ شَيْءٌ وَلَوْ كَانَ دَاءَ قُرْبًا إِنَّمَا تُبْذِرُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَمَن تَزَكَّى فَإِنَّمَا ما يتزكى لنفسه وإلى الله المصير وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظلم ولا الحرور وما يستوي الأحياء ولا الأموات إن الله من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور إن أنت إلا نذير إنا أرفلناك بالحق بشيرا ونذيرا وإن من أمة إلا ظلى فيها نذير يُكَذِّبُونَ فَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ وَبِالذُّبُرِ وَبِالْكِتَابِ الْمُنِيرِ ثُمَّ أَغْنَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَبِكَيْفَ كَانَ لَكُمُ الْنَّكِيرُ أَلَمْ تَرَ أَن إن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها ومن الجبال جدد بيض وهمر مختلف ألوانها وغرابي بسود ومن والناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز الغفور إِنَ الَّذِينَ يَسْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَأَقَانُوا الصَّلَاةَ وأنفقوا, وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ فِرْغًا وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ تِجَارَةً لَنْ تَغُرُّ لِيُوَفِّيَهُمْ هُجُورَهُمْ وَيَزِيدَهُمْ مِنْ فَضْلِهِ إنه غفور شكور والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق مصدقا لما بين يديه إن الله بعباده لقبير بصير <تصفيق> ثم أورثنا الكتاب الذين اصطبينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير جنة عدن يدخلونها يحلون فيها يحلون فيها من أثائر من ذهب والنؤا واللباسهم فيها حرير وقارن الحمد لله الذي أذهب عن الحزن ربنا لو شكور الذي اهللنا دار من تنقلا لا يمسنا فيها نصب لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها, نصب ولا يمثنا فيها والذين كفروا لهم جهنم لا يقض عليهم فيموتون لا يقض عليهم فيموتون ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجدي كل كفر وهم يصليون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل وَلَمْ نُعَمِّلْكُمْ مَا يَتَذَكَّرُ بِهِ مَا تَذَكَّرَ وَجَاءَكُمُ النَّذِيرُ فَذُوقُوا فَمَا الْضَّالِمِينَ مِنْ نَصِيرٍ اللَّهُ غَانِمِي غَيْبِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ وَلِيٌّ بِبَابِ الصُّدُورِ هُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ قِلَائِدَ فِي الدُّنْيَا فَمَن كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفْرُهُ ولا يزيد الكافرين كفرهم عند ربهم إلا مقتى ولا يزيد الكافرين كفرهم إلا قتارا قل أرأيتم شركاءكم الذين تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرک في السماوات أم آتيناهم أم آتيناهم كتابا فهم على دين من بل إن يعرض الظالمون بعضهم بعضا إلا غرورا إن الله يَقُتُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ أَن تَزُولَا وَلَئِنْ زَالَتَا إِنْ أَمْسَكَهُما مِنْ أَحَدٍ مِنْ دَاعِي إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِنْ جَاءَهُمْ لَيَنْجَنّ جاء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 فَإِنْ يَنْظُرُونَ إِلَّا ثَنَةَ الْأَوَّلِينَ فَلَنْ تَجِدَ ثَنَةَ اللَّهِ سَبِيلًا وَلَنْ تَجِدَ ثَنَةَ اللَّهِ تَحْوِيلًا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 جيرًا وَلَمْ يُؤَاخِذِ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِنْ ضَرَرٍ وَلَا إِنْ يُؤَخِّرْهُمْ إِلَّا أَجَلًا مُسْتَمَّا فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ بَأِينُ No, no more hecka no, no